الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة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 وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَوْضَحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا